حول محورها من أربع ساعات طول الليل والنهار معا في بدء خلق السموات والأرض إلى أربعين وعشرين ساعة ستة أضعاف يعني أبطأت سرعة دوران الأرض حول محورها ستة أضعاف مرات حتى وصلت إلى هذا المعدل الذي يحكم حاجة الحياة النباتية والحيوانية والإنسية على سطح الأرض قطر القمر حوالي ربع قطر الأرض 3474 كيلومتر حجم القمر حوالي واحد على 50 من حجم الأرض 22 مليون مليون كيلومتر متوسط كثافة القمر 34 من 100 جرام للسنتمتر المكعب ومتوسط كثف الأرض حوالي 5 جرام للسنتمتر المكعب كتلة القمر تقدر بحوالي 12 وربع في المئة من كتلة الأرض مساحة القمر حوالي 7 ونصف في المئة من مساحة سطح الأرض 28 مليون كيلومتر ومساحة سطح الأرض 510 مليون كيلومتر جاذبية القمر حوالي سدس جاذبية الأرض مدار القمر حول الأرض يقدر طوله ب 2.4 مليون كيلومتر متوسط سرعة دوران القمر حول محوره معدل كيلومتر واحد في الثانية وهو نفس معدل سرعة جري القمر في مداره حول الأرض ولذلك لا يرى أهل الأرض من القمر إلا وجها واحدا يقدر بحوالي 50% من مساحة سطح القمر ونتيجة لترنح القمر يمنة ويسرة في دورانه حول محوره يمكن لأهل الأرض أن يروا مساحة أكثر قليلا من نصف مساحة سطحه تصل إلى 59% في بعض الحالات هذا ما نعرفه عن القمر ونعرف عن القمر أيضا أنه مليء بالحفر وأن هذه الحفر ظنها العلماء في بادئ الأمر أنها ناتجة عن الثورات البركانية واتضح بالدراسة المتأمنية أن هذه الحفر عميقة جدا تفوق أي حفرة بركانية على سطح الأرض في عمخها وبالدراسة اتضح أن هذه الحفر سببها الحقيقي ارتطام أعداد كبيرة من النيازك والتراب الكوني بسطح القمر وتردد هذا الارتطام المرة ثلو المرة فتصل بعض هذه الحفر الى عشرات الكيلومترات في القطر والى عدة كيلومترات في العمق وهذه ظاهرة لا نعرفها على سطح الارض اطلاق كذلك يتميز القمر بوجود شروخ كثيرة على سطحه يبلغ بعضها مئات الكيلومترات في الطول ويصل الى عدة كيلومترات في العمق وان هذه الشروخ يعني قيلت فيها افكار وتفسيرات علمية متعددة القمر يعني من آياته في القرآن الكريم أو من صور القرآن صورة اسمها صورة القمر وهذه الصورة يستهلها ربنا تبارك وتعالى بقوله العزيز اقتربت الساعة وانشق القمر قال فيها بعض الفسرين أن انشقاق القمر ظاهرة من ظواهر الساعة من ظواهر للآخرة وقالوا اقتربت الساعة وانشق القمر يعني أن هذه الحادثة لم تحدث بعد وأنها ستحدث كعلامة من علامات الآخرة ولكن لو رجعنا إلى قول المصطفى صلى الله عليه وسلم بعث والساعة كهاتين وأشار صلى الله عليه وسلم بالسبابة والوسطى من يدي لا لأدركنا أنه قول ربنا تبارك وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر لا يستلزم أبدا أن يكون انشقاق القمر من حوادث أو من علامات الساعة نعلم أن عمر الأرض الآن يقدر بأكثر من 4 مليون سنة ونعلم أن نحيا في كون يقدر عمره بأكثر من 10 مليارات من السنين ونعلم أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعث منذ 1400 سنة بزيادة قليلة من ذلك فإذا قال المصطفى صلى الله عليه وسلم بعثت وسعك هاتين لا نملك إلا أن قرص ضغتها يا سيد يا رسول الله لأنه بعث في آخر الزمان وهو خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم فليس من بعده من نبي ولا من رسول حدثة انشقاق القمر كما يرويها القرآن الكريم لها في السنة مراجع كثيرة جدا. نقرأ في السنة أن أعداد كبيرة من كبار صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم أكدوا أن حادثة انشقاق القمر قد حدثت بالفعل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثت مرتين مرة بمكة المكرمة ومرة بمينة وأنها حدثت معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مواجهة تحدي كفار قريش لهذا النبي الخاتم والرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم يروي ذلك كبار الصحابة من أمثال عبد الله بن عباس عليه رضوان الله أو عليهما رضوان الله عبد الله بن سعد عليه رضوان الله عبد الله بن عمر عليهما رضوان الله انس بن مالك عليه رضوان الله جبير بن مطعم عليه رضوان الله وغيرهم كثير وكبار الصحابة لا يجمعون إلا على حق فقد أخرج الإمام البخاري عليه رضوان الله في صحيحه وأخرج كله من الإمام أحمد في مسنده والإمامان أبو داود والبيهقي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال إن شق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت قريش هذا سحر بن أبي كبشة قال فقالوا انظروا ما يأتيكم به الصفار المسافرون القادمون من الصفر فإن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أن يصحر الناس كلهم قال فجاء السفار فقالوا ذلك وفي لفظ انظروا السفار فان كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق وان كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فقد صحرى فهو سحر سحركم به وان كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحركم به قال فسئل السفار قال وقدموا من كل جهة فقالوا رأينا فأنزل الله سبحانه وتعالى قوله العزيز اقتربت الساعة وانشق القمر وروي عنه رضي الله تبارك وتعالى عنه أيضا أنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرقتين فرقة فوق الجبل وفرقة دونه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا كذلك أخرج كل من الإمامين البخاري وأحمد عن أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال إن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُلعيهم آية فأراهم انشقاق القمر والروايات كثيرة تؤكد أن هذه الحادثة وقعت فعلا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في أيام التحدي الشديد لرسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل كفار مكة وفي ظل بدايات المد الإسلامي خشية كفار مكة من انتشار الإسلام وانحصار ملكهم وهيمنتهم على هذه المنطقة الهامة من الأرض فذهبوا إلى رسول الله وقالوا له يا محمد إن كنت حقا نبيا فأتنا بمعجزة تشهد لك بالنبوة تشهد لك بالرسالة فتوجه الرسول صلى الله عليه وسلم بالدعاء لربه ألا يخزيه في هذا الموقف فألهمه الله تعالى أن يشير بإصبعه الشريف إلى الخمر فرأ الناس القمر قد انشق إلى فرقتين تباعدتا عن ماضهم البعض إلى عدة ساعات ثم التحمتا. فقال الكفار سحرنا محمد صلى الله عليه وسلم وقال بعضهم أن محمدا سحر القمر ولكن عددا من عقلائهم قالوا ان محمدا لا يستطيع أن يسحر كل الناس فانتظروا الركبان أو انتظروا الصفار انتظروا القادمين من سفر. فتسارع كفار بكا إلى مداخل هذه المدينة المباركة ينتظرون القادمين من سفر. سألوهم هل رأيتم شيئا غريبا حدث للقمر؟ قالوا نعم. الليلة المحددة الفلانية رأينا القمر قد انشق إلى فلقتين تباعدتا عن بعضهما البعض إلى عدة ساعات ثم التحمتا. فامن من آمن وكفر من كفر. ولذلك تقول الآيات في مطلع سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزجر حكمتهم بالغة فما تغني النظر إلى آخر الآيات طبعا هذه المعجزات كغيرها من المعجزات هي خوارق للسنن وخوارق السنن تقطع القانون وتوقف السنة ولا يستطيع العلم الكسبي أن يفسرها أبداً ومن تعريف المعجزة أنها خارقة للسنة وأن هذا الاختراق للسنة لا يمكن أهل العلم المكتسب من إمكانية تفسير المعجزة ونحن المسلمين نؤمن بهذه المعجزة وبكل معجزات القرآن الكريم لأننا نؤمن بأن القرآن الكريم هو كلام الله في صفائه الرباني وإشراقاته النورانية وأنه كلام لا يأتيه الباطل ومن بين يديه ولا من خلفه ولكن غير المسلمين يحتاجون إلى الحجة فنقول لهم أن المعجزات الحسية شهادة على من رأاها من الناس لا تشهد على من لم يرها ولكننا نحن مع المسلمين نؤمن بها لنزولها في كتاب الله ولورودها في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وحدث أن كنت أحاضر عن الاعجاز العلمي في القرآن الكريم في جامعة كاردث في كلية الطب جامعة كاردث منذ سنوات واحتد الحوار بيننا وبين غير المسلمين طرقنا إلى قضايا كثيرة وأراد أحد الإخوة المسلمين أن يهدئ من حده الحوار فوقف يسألني قال يا سيدي هل ترى في مطلع صورة القمر ومضى من ومضات الاعجاز العلمي في القرآن الكريم قل له هذه معجزة والمعجزات لا يستطيع الإنسان أن يفسرها ونحن نقبلها لمجرد نزولها في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ورويت له روايات حدثت إشخاق القمر كما جاءت في كتب السنة ورويت له أيضا أن أحد كبار الكتاب الإسلاميين في زماننا سيد كور محمد حميد الله عليه رحمة الله وهو أحد المجاهدين من أجل إعلاء كلمة الإسلام وإعزاز المسلمين في الهند وقد حرب من أجل ذلك ولجأ إلى فرنسا وتوفي إلى رحمة الله في باريس منذ سنوات وقد زرته في صومعته في باريس وعجبته لهذا الرجل الذي ركز جل حياته لخدمة الإسلام وقضايا المسلمين هذا الرجل كتب كتابا بعنوان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم واكتشف وهو يكتب هذا الكتاب مخطوطة هندية قديمة موجودة في متحف التاريخ البريطاني British Museum تحت رقم 173 إلى 152 على 2807 قال في هذه الوثيقة أن أحد ملوك ماليبار وماليبار مقاطعة في جنوب غرب الهند أحد ملوك ماليبار كان يحدث عن حادثة انشقاق القمر وكان يؤرخ بها في كتاباته وحدث أنزار مليبار وفد من تجار المسلمين كانوا في طريقهم إلى الصين إلى بلاد الصين وكان من عادتهم أن يتوقفوا في مليبار يتزودون بالماء وبالطعام وكان من واجبات الضيوف التوجه بزيارة لملك البلاد فسمعوا هذا الملك وكان اسمه شكرواتي فرماس سمعوا الملك شكرواتي فرماس يحدث في مجلسه بحادثة إشخاق الخمر فقالوا له أن هذه الحادثة معجزة حدثت لخاتم الانبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم في مكة المكرمة فسال من هو خاتم الانبياء والمرسلين قالوا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فقال يعني بودي أن ألقاه وأن أزوره فهيأوا له إمكانية الزيارة لمكة المكرمة ويعني أوكل إدارة مملكته إلى ابنه ولي عهده وذهب في جمع من صحابته إلى مكة المكرمة والتقى برسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم على يديه وكان من أسباب إسلامه أنه شاهد بعينيه حادثة إشخاخ القمر وسجل ذلك في كثير من كتاباته وفي طريق العودة شاء الله سبحانه وتعالى له الوفاة في جنوب الجزيرة العربية فدفن في ظفار وعاد بقية الغفد إلى ماليبار ليحملوا إلى ولي عهده إلى ابنه وولي عهده خبر وفاة أبيه وخبر إسلامه قبل وفاته على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم الابن وأسلم جمع غفير من أهل ماليبار، ولذلك كانت من أول المقاطعات الهندية التي دخلها الإسلام مقاطعة ماليبار هذه الشهادة معجزة ولم أرى نظرا لها في كتابات السيرة من قبل وستاذ الدكتور محمد حميد الله يشكر على هذا الجهد العظيم الذي أظهر لنا يعني أمرا من أمور السيرة لم يكن معروفا أو عند غالبية كتاب السيرة شكروات فرماس ملك من ملوك أسلم على أيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بحادثة إشخاق الخمر وبعد أن أتممت ردي على هذا الأخ المسلم فوجئت بشخص بريطاني يقف ويعرف بذاته يقول أنا اسمي داود موسى بيتكوك وأنا أرأس الحزب الإسلامي البريطاني وأنا أسلمت بهذه الآيات التي جاءت في مطلع صورة الخمر فهل تسمح لي بأن أروي لكم كيف يعني أقنعتني هذه الآيات بدخول أو بقبول الإسلام دينا. قلت له تفضل. فقال كنت شابا يافعا أدرس الديانات في أحد المدارس اللهوتية وفي سن العشرينات أو أوائل العشرينات يعني طمحت إلى دراسة الأديان المقارنة. فكنت أذهب إلى مكتبة المدينة التي أسكن فيها. أقرأ عن الهندوكية عن البوذية، عن اليهودية عن الديانات الأخرى فصادفني شاب مسلم وقال لي لماذا تفعل قلت أقرأ في الديانات المقارنة قال فقال لي لماذا لا تقرأ عن الإسلام قال سألت أين أقرأ عن الإسلام قال اقرأ القرآن قال أين أجل القرآن قال أنا أتيك لترجمة معاني الخوان الكريم غدا قال في اليوم التالي بنترمى من ترجمة معاني الخوان الكريم شكرته عليها وذهبت إلى البيت فتحت هذه الترجمة فأول صورة ظهرت أمام عيني كانت صورة الخمر قرأت اقتربت الساعة وانشق القمر فتوقفت قلت هل يعقل أن ينشق القمر أي قوة تلحمه بعد ذلك مما نعلمه في صفحة السماء أن الجرم الذي ينفجر تتناثر أشلاؤه في صفحة السماء ويضيع إذا كان القمر قد انشق ما الذي جمع أشلاؤه مرة أخرى قال صدتني هذه الآية عن الاستمرار في الخراءة فأغلقته ترجمت معاني القرآن الكريم وفتحته التلفاز قال يعلم ربي مدى صدقي في البحث عن الحقيقة فمجرد فتحي للتلفاز إذا بلقاء على محطة البي بي سي محط البريطانية لثلاثة من علماء الفضاء يحاورهم مذيع في محطة البي بي سي اسمه جيمس بيرك جيمس بيرك لازال يعمل في محطة البي بي سي إلى يومنا هذا قال كان يعاتب روأسات الفضاء على الاسراف الشديد في الإنفاق على رحلات الفضاء وكان يقول لهم وكان يقول لهم إن الأرض مليئة بالفقر والمرض والتخلف وأنتم تنفقون مليارات الدولارات على التسابق في رحلات الفضاء مع الاتحاد السوفيتي ولو أن عندكم جزء من رعاية الإنسانية لانفقتم هذا المال على عماره الأرض. وجلس هؤلاء العلماء ينافحون ويدافعون عن وجهات نظرهم فكانوا يقولون أن هذا المال ليس مالا مهدرا لأننا نطور بواسطته تقنيات متقدمة جدا تطبق في مجال الطب وفي مجال الصناعه وفي مجال الزراعه فليس مالا مهدرا فسألهم كم تكلفت رحلة إنزال رجل على سطح القمر قالوا الرحلة في ذاتها تكلفت بضعة عشرات من مليارات الدولارات لكن المشروع بأكمله تكلف أكثر من مائة ألف مليون دولار فجلس جيمس بيرك يشد شعره يقول أي سفهين هذا مائة ألف مليون دولار تنفق لمجرد وضع العلم الأمريكي على سطر القمر لو انفقت على عمارة الأرض لا يعني أغنت الفقراء وعالجت المرضى وعمرت مساحات كبيرة من الأراضي ولكن تنفقون هذا المال من أجل التباهي والظهور والسبق مع الحسويتي. قال قالوا لم تكن العملية مقصورة على وضع العلم الأمريكي على سطح القمر. قال ما ما كان ما الذي ما ما, ما, ما الذي كان هدفكم من إرسال رجل إلى سطح القمر؟ قالوا كنا نحاول دراسة التركيب الداخلي للقمر. قل وأي معنى هذا يعني ماذا تخسر الإنسانية لو لم تعرف شيئا عن التركيب الداخلي للقمر؟ قالوا لقد وصلنا إلى حقيقة لو أنفقنا أضعف هذا المبلغ ما صدقنا بها أحد من العلماء. قال سألهم ما هذه الحقيقة؟ قال القمر هذا القمر انشق في يوم من الأيام ثم التحم. والقمر يوجد على سطح الأنشقق طويلة يعني في الجهة المظلمة. من سطح القمر التي نراها شق طويل يمتد من القطب إلى القطب بعمق يصل إلى الكيلومتر أو أكثر من الكيلومتر مرًا بعدد من هذه الحفر والعلماء يقولون أن هذه الشقوق لا يمكن أن تتكون إلا النتيجة تشد جانبي وشقوق هذه كثيرة جدا على سطح القمر بعضها يصل عرضه إلى عدة كيلومترات وعمقه إلى عدة كيلومترات بعضها محشو بصخور المتحولة فقالوا أن هذه الشقوق الطويلة التي تسمى باسم شقوق القمر لا يمكن أن تكون قد تمت إلا إذا كان القمر قد شق ثم التحم قال قفزت من الكرسي الذي كنت أجلس عليه أمام التلفاز وقلت معجزة تحدث لمحمد عليه أنظر الصلاة وأزكر التسليم من قبل 1400 سنة يسخر ربنا فبارك وتعالى من يثبتها للمسلمين في عصر العيين قال وكانت هذه الآيات التي صدتني في بادي الأمر عن مواصلة في القراءة في فرجمة معاني الخوان الكريم هي وسيلتي للتعرف على هذا الدين فقبلت الإسلام دينا ولا أستطيع أن أصف لحضراتكم وقع هذه الكلمات على عقول وقلوب الحضور مسلمين وغير مسلمين كان لها وقع عجيب للغاية لأنها فسرت لنا معجزة ما كان ممكنا للعلم الكسبي أن يفسرها ذلك نقول أن من صفات القمر هذه الشروخ الطولية العميقة التي تمتد أحياناً من القطب إلى القطب لعشرات الألاف من الكيلومترات بأعماق تتراوح بين الكيلومتر وبضعة عشرات من الكيلومترات بعض هذه الشقوق عمقها 8 كيلومترات قد تكون الحفر النيزكية ساعدت على تعميقها ولكن هذه الشقوق الطولية لا يمكن تفسيرها إلا بالشد الجانبي وربنا تبارك, تبارك وتعالى قادر على كل شيء فقل حتى المعجزات التي نسلم بها دون محاولة لمناقشتها لأنها من طبيعتها أنها خوارق للسنن وأنها تكسر القاعدة وتكسر القانون فلا يستطيع العلم الكسبي أن يفسرها حتى هذه يسخر لنا ربنا تبارك وتعالى في عصر العلم الذي نعيشه ما يثبت إمكانية حدوثها ولذلك نقول أن هذه الونضة القرآنية المبهرة التي جاءت في مطلع صورة القمر والذي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى اقتربت الساعات وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجان حكمة بالغة فما دون النظر هذه الآيات مما يشهد للقرآن الكريم أنه كلام الله الخالق ويشهد النبي الخاتم الذي تلقاه بالنبوة وبرسالة فلم يكن أحد إلى مطلع الخمسينات من القرن العشرين أو إلى أواخر الخمسينيات من القرن العشرين لم يكن أحد من الخلق إلى أواخر الخمسينيات من القرن العشرين لديه إمكانية على إثبات هذه المعجزة إثباتا ماديا ملموسا كما حدث في هذه الواقعة ولكن نقول أن انشقاخ القمر حقيقة حدثت في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم مرتين مرة بمكة المكرمة ومرة بمينة حدثت تأييدا له صلى الله عليه وسلم في وجه المعاندين والكافرين والمشركين والمتشككين وتبقى هذه الحادثة كما جاءت في كتاب الله وجاءت في روايات صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبقى في زماننا لها دليل مادي ملموس على صحف القمر يشهد بصدق القرآن الكريم وبصدق نبوة هذا النبي العظيم صلى الله عليه وسلم وبصدق ما جاء في مطلع صورة القمر وبقول ربنا تبارك وتعالى اقتربت الساعة وانشكت القمر هذه الحقائق وامثالها مما يشهد القرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية ولا يمكن أن يكون قد اعتمد على سابقيه من الكتب السماوية ولكنه كلام رباني خالص أنزله ربنا تبارك وتعالى بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله وحفظه بعهده في نفس لغة وحية اللغة العربية حفظه حفظا كاملا كلمة كلمة وحرفا حرفا وكل ما جاء فيه حق مطلق سواء استوعب الإنسان إمكانية تفسيره أو لم يستوعب ذلك لأنه كلام الخالق ومن أضرى بالخلق من خالقه سبحانه وتعالى هذه بعض الومضات في الحديث عن القمر في كتاب الله والقمر جزء من السماء وأتوقف عن هذا الحد على أمل لقائدكم في حلقة قادمة إن شاء الله في حديثنا المتصل عن السماء فرق العالمي الكريم وإلى ذلك الحين استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تأكيد القرآن الكريم على وجود بينية فاصلة بين الأرض والسماوات لها دلالات علمية هائلة اولها هذه الحقيقة أن الغلاف الغازي للأرض ليس من مادة الأرض بالكامل